سبحانه وتعالى وعنوان الترجمه اليوم الطاعم الطاعم الكاسي الألباني رحمه الله الطاعم الكاسي قلت يا أبا علماؤنا إلا أن يحوزوا إلا أن يحوزوا وجوه الفضل كلها فلا يتخلفون عن مكرمته ولا تفوتهم خصلة من خصال الخير. وصدق شيخ الإسلام. صدق شيخ الإسلام. كل أمة علماؤها شرارها. كل أمة علماؤها شرار. إلا أمة الإسلام علماؤها خيارها. ولعل دربتم في القمع الماضية مثلا انظروا الى احبار بني إسرائيل يقول الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ولو رأيت بطريارك القدس حال خروجه من القدس ومعه من الذهب أكواما وأطنانا على غير شرط صلاح الدين أن من خرج لا يخرج إلا بنفقه الطريق خرج بكل هذا الزهب ويأبى أن يفتدي أهل ملته من الأسن بينما الإمامنا الإمام مالك يموت ولم يبق له نعلان ينتعلهما، وباع سقف بيته في طلب العلم ومنهم من مات فقيرا لا يجد سمن الماء فكان يشرب من ماء السبيل ويحيى بن معين وأحمد بن حمد. فعلا يا علماءنا علماؤنا إلا أن يحوزوا ماذا إلا أن يحوزوا الشرف كله وكمال الفضل وتعالى إلى الشيخ الألباني رحمه الله طاعم الكاس جاءته امرأة تشكو إليه من أن زوجها اقترض تسعة ألاف دينار بالربا قرض الربوية حتى مات وتكاثرت عليها الديون تستسلفه فأرسل الشيخ متثبتا من كلام من؟ المرأة فلما جاءه الخبر اليقين أن المرأة صادقة أعطاها الشيخ سبعة آلاف دينارا قرضا وما أظنه يعني أعطاها سبعة آلاف دينارا قرضا واعطاه ألفا هدية في يدها. وقال بعدها الكلمة الغالية. وددت وددت لو أصبحت مليونيرا. وددت لو اصبحت مليونيرا. حتى أخرج حتى أخرج الالوف حتى أخرج الالوف من أمثال هذه المرأة من قيود الربا من قيود الربا وأما المثل الثاني فلكم طلب منه طبع كتاب لوجه الله من غير حق الطباعة من غير حق الطباعة وسمن وسمن القلم فيذهب الشيخ وفي ذلك إذن عام منه قال من أراد أن يطبع أي من كتب ليوزعه لوجه الله تعالى فله ذلك ما شاء قال طالما وضع في مكتبته كتبا ضخما من من مؤلفاته وكلما دخل عليه أحد من الناس أعطاه ماذا هدي فقال له بعضهم شيخنا لو أخفيتها يعني أخب الكتب حتى لا يطمعه الداخل فقال يا عصام لو علمت أحدا من طلبة العلم لو علمت أحدا من طلبة العلم مستحقا لهذه الكتب فخذ له منها فخذ له منها يعني مش هي هنا فقط لا دا تخذها وروح له كمان إلى مكان رحمه الله تعالى قلت واعجب إلى هذا المثال صوفي مغربي محترق أخذ جماعته وزهب إلى الشيخ وقال ارفعوا المسابح عن رقابكم لأنه وهابي لا يرضى بهذا فرفعوا المسابح ثم دخلوا عليه مساكين ثم دخلوا عليه مساكين فقراء يطلبون القرض فأعطاهم الشيخ ولما ذهب إليهم إلى المغرب ولما ذهب إليهم إلى المغرب بلادهم أبوا تطوعا حتى أن يسلموا عليه فانظر إلى أخلاق الوهابي وأخلاق القطب الصوفي عشان تعرف حقيقة الايه الصوفية والله حكى لي احدهم أحدهم يقول الشيخ زاهد ما بياكلش يقول والله ثم بالله والصاق قوة عليه لحمه حمراء تكفي شعب لحمه حمراء مكعبه تكفي أمة لكن هو داخل لك الشيخ زاهد ياخذ ايه يعني يبارك الطعام بلقمه كده ولا حاجه والشيخ زاهد لا ياكل ثم ليخلو وهو بماذا بالصاب وحده مش حقيقة القطب الصوفي وهذا هو الشيخ الوهابي الكريم رحمه الله تعالى طيب الفوائد الفائدة الأولى إنما الدنيا لأربعة نفر شوف أمنية الشيخ إنما الدنيا لأربعة نفر فذكر رجلا آتاه الله علما وماذا ومالا يتقي فيه ربه ويؤدي فيه حقه يعني يقوم في ماله بعلم فيتقي الله ويؤدي ماذا حق الله وأما الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤتيه ماذا مالا قال لو أن لي مالا كمال فلان فانفقه كما ينفقه فلان قال هما في الأجر سواء هذه النية يا طالب العلم وما أخاله الآن يؤجر يؤجر أجر كل مليونير ينفق ماذا في سبيل الله لأنه تمناها وتمناها صادقا وقالها بلسانه مدوية وددت لو أصبحت مليونيرا لأفتدي أو أخرج الألوف من أمثال هذه المرأة من الربا الفائدة الثانية شؤم الربا فاعلم والله يقول في شؤمه يمحق الله الربا فحسب كذلك شؤما له وهذه مصر تدرك حق ما أقول وقد ورثها أقوام بالربا حتى بيعت أرضها القناه مش القناه دي تبيعت بسبب ماذا سبب الربا صحيح وما افدنا من ربا الا بناء الاوبرا المحترقه وشارع الهرم وكبر اصر النيل والاسدين هو ده اللي اتبنى بفلوس الربا هو ده اللي بني فعلا بفلوس الربا كبرى أصر النيل والأسدين وشارع الهرم شارع ده شق مخصوص اصلا عشان الجماعة اللي قاين يفتتحوا قناة السويس عايزين يتخرجوا على الإيه؟ على هرمات وبلهول الكلب ده فعملوا لهم شارع الهرم شقوه مخصوص هي دي أموال الربا اللي جابها إتماعين وبسببها بيعت ماذا قناة السويس فليت مصر تعلم وما توجعت أمة من الربا إلا من إلا مصر ومحتلت أراضيها إلا, بأيه إلا بالربا والله تعالى قال فيه يمحق الله الربا لا خير فيه على الإطلاق أعد يا محمد لست بدرع الفقر أعد الفائدة الثالث التثبت شوف الشيخ ليس رجل ليس رجل سجادة تمام كل من يدخل عليه يعطيه إنما ايه أولا حتى لا تضيع فلوس إيه؟ أموال المسلمين وتذهب إلى المحترفين وفي هذه الطريق ماذا محترفون بالملايين يصطون على أموال الصدقات وأموال الزكوات وأموال المحسنين فيحرم منها المتعف المستحق فالشيخ أول ما تاتيه يأتي طالب يسأل عن حاله فإذا استوسق من حاله يعطيه عينيه رحمه الله تعالى الفائدة الرابعة يا الشيخ في هذه النفقة إلا السبق التام فيجعل بعضها قرضا وبعضها هدية ليحوز الفضل من ماذا من الجهتين ليحوز الفضل من الجهتين وهو خير مقرض فلا سال في يوم مستقرضا ولا احرجه ولا حتى طالبه قرضا يذكرك هذا بالامام من البخاري رحمه الله الشيخ الألباني على فكرة من يقرأ سيرته يجد أن سيرة الشيخ الألباني وسيرة الإمام البخاري يحس أنهم مشيهم مع بعض البخاري برضه اثمان رأقرض واحد خمسة وعشرين ألف دينار وأخذ أصحابه يحسونه يقول اذهب إلى السلطان والسلطان يأتيك بها يقول لا أفزع الرجل الرجل ماذا يفعل لو دخل عليه جنود السلطان في مطالبة بمال؟ يقول طب كاتبه يقول لهم ما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا رحمه الله تبارك وتعالى قلت الفائدة الخامسة مقصد الناس فما تطلبه هذه المرء وما يطلبه غيرها من الناس إلا ماذا إلا أن الشيخ صار بينهم ماذا مقصد الناس واسع الكرم حتى عرف فصار الناس يقصدون وأولئك خاصة الله عز وجل من عباده أولئك خاصة الله تعالى من عباده الذين اختصهم بماذا بقضاء حوائج الناس فحبب الله إليهم الخير وحببهم إلى الخير ومكافأته لهم الأمن يوم القيامة وحقا قال الأول لو لم يكن في كفه فلو لم يكن في كفه غير نفسه فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها لجاد بها فليتق الله سائله فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله او قال فاعطاك قبل, قبل سؤالك فكفاك مكروه السؤال وما قال لا قط وما قال لا قط الا في تشهدي وما قال لا قط الا في تشهدي فلولا التشهد لكانت لاهو نعم فلولا التشهد لكانت لاهو نعم وللبخيل على أمواله علل وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود وإن ذكرت الكرم فاسكروا الجودة فإن الجودة أعظم منه لأنه يكون عن غير سؤال ولا استحقاق ولو لم يكن في المرء خصلة إلا الكرم فحسبه فحسبه وقد قال الشافعي وإن كسرت عيوبك في البرايا، وقد قال الشافعي وإن كسرت عيوبك في البرايا، فسرك أن يكون لك غطاء، فسرك أن يكون لك غطاء، تسطر بالسخاء تسطر بالسخائي، فكل عيب. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء وإن كسرت عيوبك في البرايا، فسرك أن يكون لك غطاء تسطر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء فهذا هو الشيخ الالباني ما علمت كريما جوادا رحمه الله تعالى ويأبى علماؤنا إلا أن يكونوا في كل فضل وإذا ذكرت كرم علماءنا اكتب خاتما وإذا ذكرت كرم علماءنا وجودهم وفضلهم فاسكر في ذلك قول الله إن كثيرا من الأحبار إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وبالمقابل تبرز الأشياء. آخر حصه معنا الحكم ابن أبي العاص. الحكم ابن أبي العاص.